والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون.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 افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباؤهم الاولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ام يقولون به جن بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون